tu lissalika fidlo ehana tadhak ala qalbi wa ana aqul miski chuftik bi ayni wa shuft طب جرحي اصبح حزن جرحي جرحي, جرحي, جرحي, جرحي تزرحني ومره بسم الميانا واقوي با جرحه وارتاح بعدين انت مثل ما انت هذا انت طلت منك حق لاشين أو زين واللي ينسى منك كافي باللوق لهانا تضحك على قلبي وأنا أقول بسكين شفتك بعيني وشفت знаنه الخيانه لا طب جرحي واصبح حزني جرحي, جرحي